ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء 124. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَمَتَانِ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ